أجياتك خلمسيا يا, يا عبا هو يا عبقى أجياتك خلمسيا تقوم حين يا عبقى أجياتك خلمسيا هو يا, يا عبقى تقوم حين عليا هو يا عبقى أجياته أنا أخداد حلقة asks يا عبا تنحمل قصاتك يا عبا تشوف الصار بي يا عبا تشوف الصار بي يا عبا تجيتك هالمسية يا عبا تقوم محن علي يا عبا تجيتك هالمسية يا عبا تقوم محن علي و يا عبا لو انتدرش درالي يا عبا حقب عز و يا عبا رحت عنك سبيا يا عبا رحت عنك سبيا يا عبا نجيتك المسي و يا عبا يا تخيل يا عبا هل واجنو يا عبا ااغوم شوف مدني يا عبا يا سبع العظريا يا عبا يا سبع العظريا يا عبا جيتك قبل يا عبا اندي يا عبا وطننا من هو يحذي يا عبا بدني وطن جدي يا عبا يا ابن حامل حميا يا عبا يا ابن حامل حميا يا عبا شيكك بالمزيا يا عبا فونا يا, يا عبا وسط مجلس او وسط مجلس او مايا بيجيتك هالمسيه الهندسه الصوتيه علي الماجدي من اداء الرادود الحسيني اياد الكلمات للشاعر الحسيني محمد الجماسي المنتج المنفذ لهذا العمل أبو حيدر الكناني صاحب مؤسسة انوار المنتبر الإسلامي المنتج والتصوير علي هاشم الإحميداوي